بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم اما بعد قال المصنف رحمه الله في ذكر الحديث الوارده في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده قال وروي عن الامام احمد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه قال انه ليس الذي تعدون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الحديث في الصحيحين ومقتضى هذا الحديث ان الصحابه فهموا الايه على اومها وذلك ان الظلم فيها نكره في سياق النفس لم يلبس ايمانهم بظلم وفهموا مفهوم المخالفة فيها وهو أن من لبث إيمانه بظلم ليس له الأمن ولا له سداء من هنا شق عليه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاص بظلم أي بشرك وأقرهم على مفهوم المخالفة فمن لبث إيمانه بالشرك ليس له أمن ولا هو مهتد وأما من لبث إيمانه بظلم دون الشرك فهذا مفهوم وان كان نقص انه اهتدائه لكن له مطلق الامن ومطلق الاهتداء اي لابد ان يكون له امن واهتداء اصابه قبل هذا اليوم ما اصابه ولابن وردويه من حديث عباده ابي الدرداء رضي الله عنهما لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم او طلبتم او حركتم الحديث فيه ضعف ولابن ابي حاتم عن عبده بن صامت رضي الله عنه قال اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال لا تشكوا بالله شيئا وان حرقتم وقطعتم وصربتم ومع ذلك فالمعنى لا تشركوا بالله شيئا وان فؤل بكم ذلك مختارين كيف ذلك الانسان يكره بما دون التقطيع والتحريق والتصليب وقد قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ذكرنا ان النهي ليس عن ان يقولها بليتانه مع اطمئننا بتمنيات القلب بالايمان بل لو اشرك بالله من اجل انه قطع او صلب او حرق من باطنه وظاهره او اعتراضه على الله عز وجل وقد يعني فوق الى به ما قيل لم يكن مؤمنا نقول ان الذي اذن فيه الشرع لا ان تشرك بالله لكن الذي اذن فيه الشرع ان تنطق فقط بالكلام الذي يريده الكفار ولو كان كفرا الا من اكره فهذا الذي يباح له من اكره ان ينطق بالكفر مع تماهنه القلب للايمان لكن هناك من الناس من اذا فتن فتن هناك من اذا يعني اصيب ب يعني شيء من هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشرك بالله بالفعل واختار طريق الضلال والعياذ بالله وان كان ابتداءا ولا اختاره لو دغرا عليه البلد وسئل الفتنه لا اتاها ولو ترك الامر وشان ولو ترك يعني ما وشانه لم اختار ان يشرك فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ان صح الحديث لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم او صلبتم او حرقتم يعني لا تفعلوا ذلك ظاهرا وباطنا وان فؤذ بكم ما فؤذين فلابد ان يضل الانسان مؤمنا مهما كان الامر اما ان يوافق الكفار ظاهرا فهذا مع اطمئنان قلبه الايمان فهذا امر اجازه الكتاب والسنه ابو الصيح عين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل قلت والله ورسوله اعلم صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد ان يعبودوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لمعاد فضله التوحيد وحق الله على العباد الذي استحقه بربوبيته والوهيته وخلقه سبحانه وتعالى لهم ونعمه عليهم ومستحق له بذاته وصفته وفعله جل و في فيه جواب المسؤول عما لا يعلم في امور الدين بان يقول الله ورسوله اعلم اخرج العالم المساله للمتعلم في صوره السؤال لكي يكثر انتباهه وليحسن التلقي قال حق الله على العباد ان يعبودوه ولا يشركوا به شيئا والعباده فعل رضا الله عز وجل وترف ما نهى الله عز وجل عنه ظاهرا وباطنا حق الله على العباد ان يعبودوه ولا يشركوا به شيئا فاذا هم ادوا حقه فحقهم عليه الذي احقه على نفسه ولم يستحقوه استحقاق مقابله بل الاستحقاق تفضل من الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل به عز وجل واحقه على نفسه وقيل حق العباد اي المتحقق وقوعه كما قال عليه الصلاه والسلام والجنه حق والنار حق ومحمد حق والساعه حق وماو ذلك اي متحقق وروده على ما وصفه قال الرسول صلى الله عليه وسلم والاول اصح وهو ان حق العباد على الله اي الذي حقه على نفسه ولا مانع من اثبات حق على الله هو القدر الذي تفضل به وليس ان العباده اوجبه على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا في الروايه الاخرى المقيده اذا هم ادوا حقه فالشرط ان يؤدوا العباده كامله فاذا ادى العباده الجميله فقد فعل الطاعات وترك المحرمات وتاب من الذنوب والمخالفات و يبقى الفضل من الله عز وجل في من مات لا يشرك به شيئا وان لم يؤذ حقه على الوجه الاكمل ولم يؤذ ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه افعل المحرمات ومات على ذلك يبقى ان الله لا يعذبه عذاب القلود لا يعذبه عذابا من اشرك به فلا بد ان يقيد اما ان يقيد في اول السؤال بانه حقهم عليه انهم ادوا حقه اذا هم ادوا حقه وهذا قضي الايمان الكامل او يقيد ذلك اذا لم يشرك بالله شيئا لن يعذبه عذاب الخلود لم يعذبه العذاب الذي يعذبه الله لمن اشرك به جمعا بين الادله حديث الوعيد وحديث أصا... دخول عصاة الموحدين النار مع حديث فضل التوحيد وهذا منها والأولى أن يقيد في أصل المثألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات إذا هم أدوا حقها تدري ما حقه لعبادة الله إذا هم أدوا حقها والواجه الحمل المطلق على المقيد وللبقارية عن سيد المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبو طالبهم الوفاة دقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهش عبد الله ابن ابي اميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي عمي قل لا اله الا الله وحاج لك بها عند الله فقال ابو جهل عبد الله ابن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اترغبن لك ما لم انها عن اختصر كان اخر ما قال ابو طالب هو على مله عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اترغبن لك ما لم انها عنه فندرت ما كان للنبي والذين امنوا ان يتواثروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحار الضلال ونعوذ بالله من ذلك فدل ذلك على انه اذا قال لا اله الا الله فانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند الله ويحاج له عند الله فيغفر له ويتجاوز عنه اما اذا لم يفعل فلم يقبل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لان موت ابي طالب كان في مكه والايه من سوره براءه نزلت بعد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له بالفعل ومع ذلك لم تقبل لم يقبل استغفاره في شان عمه ولم يقبل له لان الله لا يغفر المشرك به ولو كان المستغفر نريا طالما كان المذنب مشركا ولا حول وان كان خفف الله عز وجل عن ابي طرب وجعله اهون اهل النار عذابا لكن لا ينفعه الاستغفار او الشفاعه في الخروج من النار نعوذ بالله من ذلك وفيه مضره اصحاب السوء على الانسان وفيه مضره تقليد الافلاف والاباء وهو ايضا هذه الشبهه وهي موافقه دين الاباء والاجداد العادات والتقاليد كانت اعظم عنده من الحق الذي يعلموه وباع الحق الذي يعلم انه الحق فعلا من اجل ما يقوله الناس خوفا ان يقول الناس حمله على ذلك ونا حول ولا قوه الا بالله وفيه ان العمل بالخواطين وفيه الايه عظيمه ان الله عز وجل لم يهدي ابا طالب رغم شده اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا انفراد الرب سبحانه وتعالى بالهدايه والضلال فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد اعظم الاجتهاد في هدايه عمه ابي طالب وانذر الله فيه انك لا تهدي من احمد ولكن الله يهدي من يشاء فأسال الله الهدايه والتوفيق والاحاديث في اضرم ذنب الشرك وشده وعيده اكثر من ان تحصى وقد قدمنا من احاديث التوحيد جمله وافيه عند الكلام على لا اله الا الله وغير ذلك والمقصود ان الشرك اعظم ما نهى الله عنه كما ان التوحيد اعظم ما امر الله به ولهذا كان اول دعوه رسول كلهم الى توحيد الله عز وجل ونا في الشرك فلم يامروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسطوره وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الاوامر الا جعله اولها ولا ذكر الشرك مع شيء من المناهي الا جعله اولها كما قال في ايه النساء ايات الحقوق الاشره واعوذ بالله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احتانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجال ذي القرب والجال الدنوب والصاحب للجنب وبن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختارا فقورا امر الله بعبادته وحده لا شريكا لا وهذا اول حقوق العشر ثم حق الوالدين ثم حق ذوي القرب حق اليتامى حق المساكين حق الجال القريل حق الجال الذي بجانب الانسان وليس بقريل وصاحب بالجنب من مراه او زميل او طريق مرافق السفر وابن السبيل فهو المنقطع في الطريق والرقيق وما ملكت ايمانكم فتسعى بعد ذلك تسعه حقوق بعد حق الله عز وجل فهو اول الحقوق واعظم الحقوق وامر فيه بعبادته وعدم الشرك به وكما في ايه الانعام التي طالب النبي صلى الله عليه وسلم البيعه عليها وهي قوله تعالى قلت تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا اي واوصاكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من انلاق نحن نرزقكم اياها ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون وذكر الله عز وجل في هذه الايات 10 انواع من الاوامر وذكر مقابلها منهيات 10 هي هي التي حرمها الله عز وجل حرم الشرك بالله وحرم عقوق الوالدين وحرم قتل الاولاد خشيه الفقر ووعد عز وجل برزق الاباء والابناء وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني اعظمها الزنا وما ظهر منها ما كان علنا وما ما مثل البغايه والسر مثل المتخلفات اخدام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق النفس المؤمنه التي حرمها الله عز وجل الا بالحق باحداث لا بيجن بعد احسان او كفر بعد ايمان او النفس بالنفس وكذا حرم الله النفس المعاهده بذمه او بامان او بعهد حرم ان تقتل الا بحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وحتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربه وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون واذا قلتم فادلوا ولو كان الذي عليه الحق ذا قربه فانه ولو كان ذا قربه ولو كان قريبا لك فلا لا تظلم من اجله ولا تظلم ولا تترك العدله من اجله قال تعالى وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك ومصاكم به لعلكم تتقون هذه الايات الوصايا العشر التي اوصى الله بها وحرم ما هو ضدها بداها بالتوحيد والنهي عن الشرك وليت معنى ان الرسل اول دعوتهم دعوات التوحيد انه لا يدعى لشيء غير كما ظن ذلك بعض من لا يفهم من مثل هذه الكلمات لكن يبدا بالدعوه الى التوحيد ولا يقال اننا لا نكلم الناس في شيء اخر بل يؤمر الناس بهذه الاوامر ويبين للمشركين وللكفار ما يدعو اليه الشرع لاعلامهم حسن هذه الشريعه ويعلموا انها من عند الله عز وجل حقا فالتوحيد اول الواجبات واول الاوامر وليست هو الامر الوحيد بل ما فيه من الاوامر في حقيقه الامر تفسير له وتصبيغ عملي لحقيقه التوحيد وهو عباده الله فالعباده لابد ان تتم من خلال اعمال وطرق فتاتي هذه الايات تبين لنا هذا الامر يقول وكما في ايات الاسراء فقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى في جهنم ملوبا مدحورا فابتدا تلك الاوامر والنواهي بالتوحيد بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك كما في ايات الفرقان في الثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم الفواحش قال تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون" الآيات وهي بذلك من الآيات وكذلك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعه في الاوامر والنواهي يبدا بالاوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك كما في الحديث الكبائر المتقدم اي الذنب اعظم ان تجعل لله ند وهو خلقك أكبر الكبائر أشرك بالله وأعقوق الولدين وشهادة الزور ألا أقل الزور سنة الزور وكما في حديث من تأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دولني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار قال قد تألت عن عظيم وإنه لا يتير على من يستره الله عليه تعبد الله ولا تشفق به شيئا وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور الإيمان بالله وهو الأركان الإيمان واشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول أركان أو الإتلام وحديث ابن عمر بني الإتلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وحديث وفد عبد القيس أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بشهدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبدأ فيها بالشهادتين ومن تتبع القرآن وسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج هذه النصوص عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما تعلق بذلك ولم يخلق الله الخلائق الا بذلك قال والشرك نوعان فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله نددا مساويا مضاهيا هو الشرك الذي تقدم ذكره وذكر النصوص فيه في الشرع هو اتخاذ العبد غير الله من نبي او ولي او ملك او قبر او جنيه او شجره او حجر او حيوان او نار او شمس او قمر او كوكب او غير ذلك او غير ذلك ندا من دون الله مسويا بالله يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشيه الله ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصيه الله ويشركه في عباده الله مضاهي به الله قال الله تعالى ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ويخافونه ويخشونه سبقا أوضحنا أن اتخاذ الأنداد إما في الأسماء والصفات أو في الربوية أو في الألوية فمن وصف المخلوقة بصفة الرب عز وجل التي لا تليق إلا به فهذا اتخاذ ند في الأسماء والصفات ومن اعتقد في غير الله نفعا أو ضرا أو خلقا أو تدبيرا للأمر أو ملكا أو استحقاقا للأمر والنهي والتشريع فهو اتخذه ندا في الربوية وإن اتخذ من دون الله من يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويتوجه إليه ويخلص له أو يعمل له ويطيعه الطاعة المطلقة وده معنى يطيعه في معصية الله وإلا فليس كل طاعة في المعصية تكون شركا أكبر حيث عرفه بأن هذا يتكلم هو يتكلم عن شكل أكبر لكن الطاعة المطلقة بمعنى أنه يرى له حق الطاعة وإن قال فشرع الله يرى له انه يطاع وان امر بالمطيع ولا يذله فمن راى لاحد من المخلوقين ذلك حتى لو امره بالكفر لكفر فهذه طاعه قبل ان يأمره هي من الشرك الاكبر ونقول فمن احبه حب العباده ومن خافه خوف العباده يقولك حب الله وان حب العباده حب معدل خوف العباده خوف صدق يدعو الى طاعه باطنه ويتقرب بهذا الخوف الى من يخاف كذلك اتبعه على غير مرضات الله واعتقدا التزام امره دون امر الله يرى ان عليه ان يمتثل اوامره دون اوامر الله وهذا ليس ببعيد عن كثير من الناس فكثير من الناس في نفسه ان طاعات الاتات والكبار والرؤساء والملوك مستحقه عليهم ولو امروا بالشر إذ انهم ارباب نياتهم كما يزعمون او اسباب رزقهم وعندهم ان الذنب عليهم لو امرهم بالكفر فعندهم ان يطيعوا ولو كفروا ويقول هو يتحمل اليد وليس كذلك فهؤلاء الذين يقولون ربنا انا اطعنا فاداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل إن الله لعن الكافرين وعبد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يردون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا ساذتنا وكبراء أنا فأضلون السبيل هذه طاعة في الشرك طاعة في الكفر فمن رأى أن, أن غيره له عليه حق الطاعة ولا الأمر بالشرك لكان مشركا من الله وهو الذي يصرخ يوم القيامة ربنا ان انطنا ثابتاتنا وقل رائعا فضلونا السبيل وكما ذكرنا هناك من يرى ذلك وهو راكن وتطبقه بالفعل وهناك من هو مستعد لان يشرك بالله لو امر بذلك ويشرك بالله فعلا ويحارب الدين ويتبع الكفره والعياذ بالله من اجل ان تذاته امروه بذلك فهذا الذي قصده من يتبعه على غير مرضاء الله ويطيعه في معصيه الله ويشركه في ذلك يقول حكى عنهم في اختصامهم في النوم قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ظلال المريد ابن سوويكم برب العالمين وقد اخبرنا الله عز وجل انهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا اخياء ولا امات ولا في شيء من تدبير الملكوت بل اخبرنا انهم مقرون لله تعالى بالربوبيه كما ذكرنا مرات ببعض معاني الربوبيه وهم مقرون بالفاتهم بعدم استشعارها بقلوبهم قال تعالى ولا انت الهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وغير ذلك من الايات والاحاديث التي تقدمت ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم اياهم كحب الله ولم يجعلوا المحبه لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشيه الله ولم يجعلوا الخشيه لله والخوف من الله وحده واشركوهم في عباده الله ولم يفرض الله بالعباده دون من دون مع انهم لم يعبدوه استقلالا بل دعموهم شفهاء لهم عند الله ليقربوهم الى الله زلفى ولكن يعتقدوا تلك الشفاعه والتقرب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه وان له ان يشفع بدون اذن الله وهذه الشفاعه الشرفيه يظن صاحبها يظن معتقدها للاله الذي عبده انه مالك لتلك الشفاعه عند الاله الاكبر وقال ابو الله قال تعالى ما من شفيق الا من بعد ادم ولهذا تم الله استشفاعهم ذلك شبكه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون والاستشفاع الشركي هو وطالب ابطال حاجات وكشف القروبات وعبادته من دون الله على تدليس الشرك يعني مش اي واحد يقول لواحد ميت اشفع ليه عند الله يبقى مشك ليت يزغ من ذاك لو قال اشفع ليه عند الله وهو لم يطلب له العباده لا يكون ذلك مشركا الله عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله اذا صرف لهم العباده وقالوا على ذلك على طريق الشفاعه لكن لولا يطلب احد من العباده وطلب الشفاعه على انها بكر لله ولكن يقول ان الله قد اخبرنا بان الرسول شفيع صلى الله عليه واله اما الطالبيين شفعاء وان الملائكه تشفعاء فان شاء فتاوا الشفاعه على ذلك فهذا مبتدع لانه لم يشرع ان تطلب هؤلاء الشفاعه في هذا المقام وانما تسال الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يقولون له اشفع لنا عند الله وليس هذا بإبادة لكن البعض من الناس يظن أن كل طلب شفاعة هو شر لا الآية ما ذكرت ذلك الله عز وجل إنما ذكر أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يفعهم ويقولون هؤلاء شفاعاتنا عند الله إذن لو وجدت من يصدف العبادة بغير الله على تبيل الشفاعة فهذا الذي ينطبق عليه ذلك وليس أن كل من طلب الشفاعة من ميت أو من غائب يكون مسلكا بالحكم ليس كل طلب شفاعة ليس كل استشفاع يكون شرها اما ان يكون مع рUnwood عبادة او مع اعتقاد انه يملك السفاعة من دون الله لان ذلك شرك في الربوبية اللي اعتقد 그 الوحده شرك قال ياتو Google يعني يعتقد انه يملك السفاعة من دون الله ويشفع دونئمن من الله هذا شرك في الربوبية لان السفاعة ملك لله قل لله السفاعة جميعا وا واذا كان مع الشفاعه مع طلب الشفاعه مع الاستشفاع صرف عباده لغير الله كان شركا يقول فجمع في ذلك بين شركين الاول عبادتهم اياه من دون الله عز وجل والثاني جعلهم شفعهاء بدون اذن الله عز وجل جعلوه بدون اذن الله يبقى جعلوهم مالكين للشفاعه فكلا النوعين شرك لكن لو ليس كل الشفاعه يكون شركا وقالت لأن الاشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ليس عبادة له بالإجماع الإجماع المسلمين بل هذا من الأمور العظيمة الفضل لأهل الإقلام أن نبيهم صلى الله عليه وسلم والذي تطلب منه الشفاء كل الناس يقولون له اشفع لنا إلى ربك وهو الذي جعله الله لها ولكن بعد الاشفاء قال تعالى الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اذا كانوا يقرون بعبادتهم لهذه الالهه الباطله بل ويسمونها الها ولكن على سبيل ان يقربوهم الى الله قربى زلفى قربا وقال تعالى ومن نرى معكم سفهاء اكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء فايضا فقد قرر الله تعالى انهم انما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء واما في الشده فكانوا مخلصون له العباده قال الله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشكرون وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجربين بهم بريح طيبه وفارق بها جاءت هليك ناس وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به ابدعوا الله مخلصنا له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكنن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعون وففيا لئن أنجانا من هذه لنكنن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرم ثم أنتم تشركون قال تعالى: "وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا يَضِلُّ عَنْهُ الْوَرَى" وقال تعالى: "وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُونَ" وقال تعالى: "وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ" فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا فَقَالَ تَعَالَى قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْكُرُونَ وفي حديث قصير متقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم من إله قال تبعت سته في الأرض وواحدًا في السماء قال فمن تعبد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء ولما ركل بعض المشركين من مشركي المسيكي قريش فر من النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور انه اكرمه حين فتح مكه فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من امر الله ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض اده الله فانه لا ينجيكم من هذا الا هو فقال والله ان كان لا ينفع في البحر الا هو فانه لا ينفع في البر الا هو وإذ لان أخرجني الله من هذه لأذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضع عن يدي في يدي سند وصالح رواه امتائي والبياقي وابن شيبه وصرح به باسم الصفري وهو عمر ابن ابي زيد هذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرهم فانه يشكون في الشده أضعاف شكلين بالرخاء حتى ان كانوا ينذرون لهذا الولي في الرقائق بعير او تبع او شات او دينار او درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك وأيضا فإنهم يعتقدون فيه من صفات رغوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال ويقولون فيه إنه لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن كلام تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته قال تعالى من تفض الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لتعوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا وكبيرا تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وام من شيء الا يسبح بحمده ولاكن لا تبقون تسبحهم انه كان حليما غفورا وغير ذلك من الايات يقول وهو اتخاذ العبد غير الله ند مسويا مضاهيا يقصده عند نزول الضرر لطلب خير او لدفع الشر او عند اي غرض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر ما جعليه لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفتدع تفصيل لمعنى الشرك معنى كيف يتخذه ندا مسويا مضاهيا كيف يتخذونه مضاهيا به لله قال يقتذه يقتذه المتخذ ذلك النذ من دور الله يقتدوا نده وعند نزول الضر به في خير فاته او شر ذهبه لجلب خير له او لدفع الشر عنه او عند احتياج الى غرض اي اي غرض من الاغراض والحال انه لا يقدر عليه اي على ذلك الغرض الا الله المالك المقتدر وبذلك الاجامه على الغيب ف الذي يطلب من انسان بعيد عنه وليس في يعني حضوره ان ينقذه من الغرق فهو اثناء غرقه قال ابي في يا فلان فهو على البعد لا يقدر على الإغاثة على البعد إلا الله نقصد على الغيب لا يقصد على الإغاثة على الغيب إلا الله أما الذي يغيث على الحضور فهذا في قدرة المخلوق أن يغيث غيره بأن يلقي له سببا حبلا أو من يحسن استباحة أو سفينة نجاة قارب نجاة أو غير ذلك فإذا كان بسبب ظاهر فالعبد يقدر على الأسباب بقدرة بإقدار الله عز وجل له وأما الذي يغيث يجيب على الغيب ويسمع على الغيب ويقبر على الغيب على الغيب فهو الله وحده لا شريك له يقول مع جعاليه اي العبد العبد المتخذ النذر لذلك المدعو او المعظمه او المرجو من ملك من ملك او نبي اولي أو, او قبر او شجره او حجر او كوكب او جني في الغيبي سلطانا اي يعتقد ان له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر بي الطالع اي بذلك السلطان الذي يعتقده اعتقدوا فيه على ضميد من اليه إلي الى ذلك الند يفزع في طباي اي حاجه من شفاء مريض او رد ضائب او غير ذلك طب هو ليه هل ده قيد يعني ده قيد لحصول هذه العباده والا فكيف يدعوه وهو لا يعتقد انه يسمعه ده زي ما قلنا قبل كده ان التوحيد العباده مبنيه على توحيد الاصفات لا يدعو الا من يعتقد ان الله يسمعه وبالتالي فالشركه ايضا في الالوهيه مبنيه على الشركه في الايه في الربوبية وفي الأسماء والطفاء لن يدعوه إلا إذا اعتقده سميعا له لن يدعوه طالبا منه قضاء الحاجة إلا هو معتقدا فيه قدرة على قضائها يقول فيرى أنه يتمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله والمقصود أنه يثبت له من صفات ربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة معبودية ويجعله مستحق للعبادة مع الله ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من ان الشرك في الاولوهيه يثلب بالشركه في الربوبيه والاسماء والصفات ولا بد ويتبين لك ايضا ذنب الشرب انه اقبح الذنوب واظلم الظلم واكبر الكبائر وان الله تعالى لا يغفر ولا يقبل لاحد معه عمل وانه لاشد هلكه منه وما ارسل الله الرسل وانزل الكتب الا بالنذاره عن الشرك والدعوه للدعوه الى التوحيد وما هلكت الامم الغابره وقعدت وقعدت لها النيران في الاخره الا بالشرك والاباء عن توحيد ولا نجات ولا نجا رسل واتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الاخره الا بالتزام التوحيد والبراءه من الشرك فما هلك قوم نوح بالطوفان ولا عاد بالريح العظيم ولا عاد بالريح العظيم ولا تمود بالصيحه ولا اهل مدين بعذاب يوم الظله الا بالشرك وعباده الاصنام وهكذا الامم من بعدهم بانواع العذاب ولم يخرج عطات الموحدين من النار في الاخره الا بالتوحيد ولم يخلود غيرهم فيها ابدا و ابدا الا بالشرك ثم اعلم ان ما عبد من دون الله اما عاقل واما غير عاقل فالعاقل كالاذبي والملائكه والجن وينقسمون الى قسمين راض بالعباده له وغير راض بها فالاول هو الراضي كفرعون وابليس وغيرهما من الطواغيت وهؤلاء في النار مع عابديهم كما قال الله عز وجل اذا تبرأ الذين توبوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرهه لسن تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقالت على في شان ابليس لامل ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين وقال في شان فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار وبئت الورد المورد وقال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإن نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إبليس ابن آدم الأول الذي قتل أفاه وقال تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإن وقال أولياؤهم من الإنس ربنا اتمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله وذلك ان استكثار الجن من الاند على نوعين منه امرهم اياهم بالشرك والكفر بالله والثاني ما كان من المعاصي واستمتاعهم بعضهم ببعض كان بذلك قضاء مصالح دنيويه فما كان من الشرك فان الله جعل النار مثواهم خالدين فيها واستثنى عز وجل ما شاء من النوع الثاني إلا ما شاء الله يخرج عصات الموحدين الذين استمتع بهم الجن واستمتعوا بالجن وإن كانوا ماتوا على التوحيد فالاستثناء هنا إلا ما شاء الله راجع إلى عصات الموحدين لأن الآية عام فيما فعله الجن بالإنس من الاستكثار من حثهم على الكفر والمعاصر يقول القسم الثاني اي من المعبودين من دون الله هو من كان مطيعا لله وغير وغير راض بالعباده من بالعباده لهم من دون الله عيسى ومريم وعزير والملائكه وغيرهم فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام واذا قال الله يا عيسى ابن مريم اا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علم به تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إلى أخذ الآيات فقال تعالى في شأن الملائكة ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل هنا فيها الإضراب يعني لم يكونوا يعبدوننا لما لا انهم يعبدونهم لانهم لا يرضون بذلك والعباده من اسسها الطاعه فحقيقه الطاعه فحقيقه العباده لمن لم يرضى بالعباده منصرفه الى من امر بعبادته من الشياطين فالذين يعبدون الميثق يعبدون الطواغيت التي امرتهم بعباده الميثق والذين يعبدون الملائكه يعبدون الجن الذين امروهم بعباده الملائكه وسولوا لهم ذلك ولذلك الى امر امرت الامم ان تتبع كل امه ما كانت تعبد لم يتبع النصارى المسيح ولم يتبع اليهود اذيرا ولم يتبع الذين المشركين الذين يعبدون الملائكه الملائكه بل اتبعوا اوثانهم وطواغيتهم واتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويتبعون شيطانا على صوره ايده وشو يتبع اليهود شيطانا على صوره ايده أو شيطانا عيثا أو شيطانا وليد ده اصح سنه مش على صوره شيطانا عيثا وشيطانا وليد وقال تعالى في شان كل من عبد كل من عبد من دون الله من الملائكه وعيثا وامه وعزيب وغيدهم من اولياء الله مطلقا الى يوم قيامه ويوم احطره وما يعبدون من دون الله فيقول ان انتم اضللتم عباد هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وابائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفهم ولا نصره معنى الايه يحتمل ان تكون في النوع الاول ايضا لكن لا يقبل منهم ذلك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء فهم ما كان ينبغي لهم ذلك ومع ذلك فهم يتبرؤون منهم ولكن كانوا في الدنيا يرضون بذلك فلا ينفعهم هذا التبرؤ ولا عدم الرضا بعبادتهم يوم القيامه كما قال تعالى واذا حشر الناس وكانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فكل من عبد من دون الله سوف يكفر بهذه العباده سواء كان في الدنيا بها راضيا او كان غير راض والقراءه الاخرى قالوا ترحان كما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ما كان ينبغي لنا ان نتخذ يعني هم يمجرون تالهم على القراءه التي نقرا نتخذ نحن لا ينبغي لنا ان نتخذ نحن لا نعبد احدا من دون فيقول واما غير العاقل من الاشجار والاحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله خصب جهنم انتم لها واردون يعني ويلقون في جهنم يحطون فيها انتم لها واردون داخلون لو كان هؤلاء الهاله ما وردوها وكل فيها واردون يقول ولكن الافجار لا ارواح فيها وانما يعذب بها من عبدها من دون الله كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويقولون ما امروا وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي الصحيح من حديث ابي سعيد في الشفاعه بضوله وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فيذهب اصحاب الطرير بما طريرهم واصحاب الاوثان مع اوثانهم واصحاب كل الهه مع الهتهم وفيه في من حديث ابي ريره رضي الله عنه مرفوعا يدم اللهم في يوم القيامه سيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وفي حديث الصوره الطويل وهو حديث ضعيف الا يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى احد عبد من دون الله الا مثلت فلا يبقى احد عبد من دون الله الا مثلت له الهته بين يديه ويجعل يوم اذن ملك من الملائكه على صوره وزير ويجعل ملك من الملائكه على صوره عيسى ابن مريم ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم قادتهم الهتهم الى النار وهو الذي يقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها قدر وده من موارد النكاره في هذا الحديث هو اصلا حديث ضعيف فيه نكاره وفي اجزاء كثيره لها لها شواهد وهذا الموضع من المواضع فيه نكاره حيث انه جعل المشركين يتبعون المشركين اليهود المصاره يتبعون ملكا من الملائكه وليس بالصحيح وليت له مشاهد بل ظاهر الأذية تقالفه حيث قال عز الله يتتبع كل أمة ما كانت تعبث هؤلاء ما كانوا يعبدون الملك الذي على صورة المذيح ولكنا أولاء يعبدون الملك الذي على صورة المذيح ولكنوا يعبدون الشيطان كما قال عز الله إن يدعون من دونه إلا إناتا وإن يدعون إلا شيطانا مليدا فالصحيح أنهم يتبعون شيطانا يكونوا يتوهمونه على هذه السورة وهو اكل الحديث الآتي وهو اصح اسناده حديثنا سعود هو حديث صحيح عند الدر قطني والطبراني وعبد الله بن احمد وغيرهم من المصنفين في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث بطوله وفيه ثم ينادي اي ينادى ايها الناس الم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وامركم ان تعبدوه ولا تسيئوا بي شيئا ان يولي كل اناث منكم ما كانوا يتهلون ويا عبودنا في الدنيا أليت ذلك عدلا من ربكم قالوا بلى قال فينطلق كل قوم الى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا قال فينطلقون ويبثر لهم اشياء ماك اشباه ما كانوا يعبدون منهم من ينطلق الى الشمس ومنهم من ينطلق الى القمر والى الاوثان من التجاره واشباه ما كانوا يعبدون قال ويبثر لمن كان يعبد عيسا شيطان عيسا ويمثل لمن كان يعبده عذير شيطان عذير ويا ابو محمد صلى الله عليه وسلم وامته هذا حديث صحيح وهو المعتمد قلت وقوله يمثل لهم اشباه ما كانوا يعبدون ما يعبدون هذا في نفسه وعذير وامى عبدت الطاغوت فتقودون طواغيت وحقيقه لا اشبهها كما صرح له الكتاب والسنه والله اعلم قال والثاني شرك اصغر وهو الرياء فاستره به خاتم الانبياء الرياء يعني خاتم الانبياء ختام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم يقول والنوع الثاني من نوع الشرك شيئ اصغر لا يخرج من المله ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه اذا زاد وغلب وهو الرياء اليسير في بعضين العمل فستر به فتره به اي فتر شرك اصغر بالرياء خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ان اخف ما اخاف عليكم المشرك الاصغر قالوا والله والمشرك الاصغر قال الرياء حديث صحيح وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا وهنا هل هذا الكلام له مفهوم هو هو يجعل له مفهوم في مواضع متعدده اللي هو كلمه يثير الياء واليثير يعني كان الرياء الكثير شرك ليس بشكل اصغر وليس الامر كذلك فان يثير الرياء شرك اصغر وكثير وشيء اصغر ما لم يصل هذا الرياء الى الرياء في اصل الدين فاذا راى في لا اله الا الله كمن يقولها ليحصل نفع دنيويا ولارضاء قومه الذين هو منهم او لينال منزله لديهم فهذا مشرك اكبر اما اذا اخلص في لا اله الا الله ولم يراء بها وانما راء في ما دون ذلك فهذا فيما دون ذلك وهو من دون يعني من دون الشرك الذي لا يغفر الله انما لا يغفر من اشرك به ويغفر ما دون ذلك دخل في ما دون ذلك الشرف الاصغر الذي هو منه الرياء لذلك كلمه ف الرياء اليثير ليس له مفهوم ولكن كانه يعني ليبين ايضا قدر الرياء اولا ليويرنا لا تستهين بذلك الكاذب سميته اصغر او ليكون ذلك غريعه الى التكثار منه فان التكثار من الشرف الاصغر مؤدي الى الشرف الاكبر وان كان لا يحكم عليه بذلك الا اذا وصل الى الشرك الاكبر بالرياء في اصل الدين كما ذكرنا وهو الخفي نعم هو الاصغر هو الخفي الاثنان واحد الاثنان بمعنى واحد وثبتت الاحاديث كما فات عن جابر بن حوشك قال جاء رجل الى عباده انسطوره وقال انبئني عما ترك عنه رايت رجلا يصلي ابتغي وجه الله ويحب ان يحمد ويصوم ابتغي وجه الله ويحب ان يحمد ويتصدق ابتغي وجه الله ويحب ان يحمد ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد نعوذ بالله فقال عبادة ليت له شيء إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن كان له معي شرك فهو له كله فهو له كله لا حاجة ليه وهذا ثابت مع ضعف شهر بن عوشب لكن الحديث صحيح ثابت من غير هذا الوجه قال الله عز وجل في كلمة صحيح مسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء وأنا الشركاء من نامي العاملن اشرك معي فيه غيري تركته وشرك فلو كان هذا في اصل النيه يجعله مع الله شريكا فهو يريد وجه الله والحمد من الذي معنا في الاصل النيه فهذا من الشرك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اقوى من اقوى قال في الشرك وعن ابي ثهيب الخدري رضي الله عنه قال قال الاصل موكل اصغر معنا نعم كله حاضر بلا ريبا بين العلماء ان الشيخ ده نوعين الشيخ الاكبر ده نوعين فحياتي وحالها هيكلم عليه ان هو ذكر نوع منه من الشيخ الاكبر وده خطا ان هو يجعل ذلك للناس في بئل لم يصلي الا للناس لا يبتغي وجه الله ابدا اصلا بمعنى ان هو لولا ان هم اخرجوه ما كانش هيصلي لولا بوص الناس اللي طيمه ما كانش ثاني على قطعه من الشراب فصام عشان هذا الامر احرج فالناس ذمت علي كتير ما بيحبش فانا اروح حج بقى عشان يسكتوا عني ولا هذ بالله فهذا عمله حابط ايضا بلا رضا ده اشد من الاول ان الأول ان هو اللي ذكرونا يبتغي وجه الله ويريد وادي اني يروح محمد عادل الاثنين مع بعض فهذا حابط ايضا بلا نداء كما ذكره انه رجل رحمة الله والاثنين من الشكل الاصل لا طالما انه قال لا اله الا الله خالصا من قلبه يقول عن أبي تعيد الخدري رجل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المتيح عندي أي متيح الدجال قال قلنا بالأقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لما قام رجل رواه أحمد في رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل عليه حديث حسن والرواية الثانية أشد الأولانية يعني أخصي في التغليل لأن الأولان قام, قام يصلي لمقام رجل عليه لإطلاعه عليه الثاني قام يصلي ولكن زين لي لما يرى من نظر رجل إلا أن يكون في ذلك طبعا مقصود به إن هو طالب المدح عندك وإلا لو كان مقصده يعني ما يرجى من حصول الكشوع مثلا بتماع القراءة كما قال أبو موسى رضي الله تعالى لو أعلم أنك تسمع حبرته لك تحبيرا فمثل هذا غرضه يعني ان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاء الرسول صلى الله عليه وسلم امر مشروع هو عمل صالح نبتغى به وجه الله وكذا من نوى ان يحدث قراءته ليخشع هو ويخشع من ورائه مثلا وان جن الباب باب خطير يعني الفرق فيه بين الحق والباطل وبين التوحيد وبين شرك شعره وما ايسر ان يدخل الشيطان على النفوس في ذلك نسال الله العافيه نسال الله رجقنا الخلاص نعم الذي قرأ لي يقال قارئ والذي يعني جاهد لي يقال جريء والذي أنفق لي يقال كريم او جواد هؤلاء اول من صاحبهم النار ومكامه وهو من هذا الباب والعمل حاضر انما وده طريف في النووي الاولاني احنا قلنا اللي هو الاشد الانواع اللي هو انا عامل لاجل الناس فقط قال انما قرات يقال ايه قارئ ده طريف ان هو عامل للناس ترك العمل من اجل الناس بمعنى انه يترك العمل خجلا من اناس ثق فجره لو راوه يعملوا الطاعه اتهداوا به فهذا وهذا الاخر برضه يعني ان هو يكون وسط الناس ما بيصليش في السحره مثلا ولو ام يقول انا كده ما عرفش اصلي ليه كثر اليوم يصلي لو قالوا له يصلي هيقولوا شوف عم الشيخ بيعمل ايه ولا لا فهذا ترك العمل من اجله من اجل الناس كم من يونات لو يعني يوجد في مجتمع منحل يترك الطاع ويترك العمل الصالح من اجله من اجل ثقة او الفجر ولا يذل ولا ليس على ما يظن الكثير من ان ترك العمل من اجل الناس بمعنى نترك العمل الصالح خوفا من الرياء لا ممكن يترك العمل الصالح علانيه امام الناس خوفا من الرياء زي ما كان بعض السلف حاضرين اربعه يجي الخامس يقولوا حضر الرياء قوموا رجع يثبي ليه الدرد. ممكن الامر ده اذا كانش فرض يعين او اذا هو ما, ما, ما استطاع ان يخرج ثمياتها مع عمله حاضر يبقى يقوم احسن سعلا لانه ده اكد زنبا ميداليا لو انه من الاول كده يقيد الفريدة من تاني لو ان الفريدة حصل فيها كده يبقى الفريدة دي حبيطة يقيدها مرة ثانية لا غير مخرج من قبل جاي جاي ان عقد العمل على الاخلاص وخرا طرقت عليه الخواضر اثناء العمل فهذا اين استمر إن يعني ان ان جاهد واخلص نيته الى الله فاستمر على الاخلاص لم يضره بلا خلاف وان استمر الرياء معه فهذا على قولي لاهل العلم من من يقول يجادل باصل النيه ومنهم من يقول يحل والذي رجحه ابن رجب انه يجادل باصل النيه لكن لا شك انه نقص على الذي جاهد الذي جاهد حتى تمم العمل على الاخلاص اجره هو الاجر الكامل المطلوب عليه يقول وله عن شداد بن اوس هو لاحمد عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال ان اخوف ما اخاف عليكم ايها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوه الخفيه والشر فقال عباده النصر ومت ابو الدرداء اللهم وكره ان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيره العرب اما الشهوات الخفيه فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من لتهاها وشهواتها فما هذا الشر الذي تخوفنا به يا شداد فقال شداد رايتكم لو رايتم رجلا يصلي لرجل او يصوم لرجل او يتصدق اترون انه قد اشرك قالوا نعم والله ان من صلى لرجل او صام او تصدق له قد اشرك لقد اشرك قال هو صورتها لو ما ظنوها ولا هي ايه عم يصلي له يعني ايه يركع له ايه ويسجد له ويصوم له يعني يقول له انا صايم لك اليوم ده يعني ممتنع ارضاءا لك وناهى فقالوا نعم والله انه يطل العود او يصوم رجل او تصدق او صام او تصدق لو لقد اشرك فقال شداد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يراء فقد اشرك ومن صام يراء فقد اشرك ومن تصدق يراء فقد اشرك قال عوف بن مالك عند ذلك افلا يعمد الله إلا ما بطغى به وجه من ذلك العمل كله فيقبل ما خالص منه ويدع ما أشرك به فقالت شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا خير قتي لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإن عمله قليل هو وكثيره لشريكه الذي أشرك بي الذي أشرك به أنا عنه غني ضعيف ولكن ثبت معناه بالصحيح وله عنه رضي الله عنه انه بكى فقيل ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فابكيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخوف على امتي الشرك والشهوه الخفيه قلت يا رسول الله اتسرف امتك من بعدك قال نعم اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون باعمالهم والشهوه الخفيه ان يصبح احدهم صائما فيعرض فتعرض له شهوه من شهواته فيترك صومه او ماذا اسمى الله عليه الحمد لله وخصوصا ان الحديث الثابت المتواتر المتوع امير نفسه ان شاء صام ان شاء افطر ويلبذر على ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوما قياما انا خير شريك من اشرك باحدا فهو له كله فلي احمد عنه رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل انه قال انا خير الشركاء فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه هو الذي اشرك رواه مسلم وله عن محمود بن الويعه اللي هو لاحمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم ان اخوف ما اخاف عليكم اشرك الاصغر قالوا وما اشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء حيث صحيح وهو كما ذكرنا دليل واضح على أن التقسيم الشرك الأصغر وأكبر تقسيم شرعي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمه وله عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال ثمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم لا ريب فيه ندم من ناب من كان اشرك في عمله من كان اشرك في عمل عمله لله احد فبيطلب ثوابه من عند غير الله فان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك نعوذ بالله من الشرك نعوذ بالله ان نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعرفه هذه تخرجت مدي وحيث تمام ولي احمد عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمع تمع الله به ومن راى راى الله به تمع الناس عنه أراد أن يسمع الناس بعمله وأن يرى الناس عمله فهذا معنى السمعة التسميع تمع الله به يعني فضحه الله وتمع الناس فضائحه وراء الله به أي أرى الله الناس ذنوبه وفضائحه نعوذ بالله وله عن أبي سعيد الخدري رجل الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرأي يرأي الله به ومن يسمى يسمى الله به حديث صحيح رواه التمذي واصفه وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تمع الناس بعلمه تمنى الله به متامع خلقه وصغره وحقره اسمه ظريف فذرفت عينا عبد الله لا اله الا الله كانوا الصحابه يخشون على افوز من هذا ونسال الله العافيه من تمع الناس بعلمه يعني اراد ان يسمع الناس بعلمه او الوزار عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تورد عمال من آدم بين هذين الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله ألقوا هذا وأقبلوا هذا فتقول الملئكة يا ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا في فيقول إن عمله كان لغين وجهه ولا أقبل يوم من العمل إلا ما أولد به وجهه رجال رجل السريح ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رياء وسمعة لم يدر في مغف الله حتى أجلس الشيخ الالباني قلب الموضوع هو من جهه المعنى معناه صحيح لكن استند ربما كانوا فيه الضعف فكله ده اصبر ده كل ده اصبر نعم يقبل جد والاخر بس ده في الاعمال المختلفه مش في نفس العمل يقبل الله عز وجل ما كان قاضطا ويرد غيره مما كان فيه شبه قال ابي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الصلاه حيث يراه الناس واتاه حيث يخلو فكذلك استهان اثنان بها بربه